بسم الله الرحمن الرحيم تبت يدا أبي لهب وتب ما أغنى عنه ماله وما كتب سيصلى نارا ذات لهب ومرأته حمالة الحقب في جيهها حبل من مسد